هم قادم سبيل ليوث الوغى وحمات الحما الى الذين عاشوا على خط النهار ثم اصبحوا تحت النار نار الاسر والقهر والتاديب إلى الأسود الذين تحول قضبان الأسري دون عودتهم إلى عرينهم عرين الأسود نهدي هذا العمل والترق من الدماء, والترق من الدماء. في سبيل الله نمطي